بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فليزال حديث مثلا وسعة ونسأل الله أن يصل في أعمارنا حتى ننتهي منه أيضا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فانساق بمعروف أو تسريح بإحثان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا إلا أي خافا أن ألا يقيم حدود الله فإن خفتم أن يقيم يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما استدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام وهو أن يطلق الرجل زوجته بلا نهاية فكان إذا أراد مضارتها طلقها فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك ابدا فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم لا حول ولا قتل ولا يعني هكذا كان الطلاق بلا أم، ما له عد ولا حد فيطلق الرجل امراته ثم إذا قاربت عدتها أرجعها ثم يطلقها ثم يراجعها وهكذا فجاء الإسلام فجعل للطلاق حدا لا يجوز أن يتعدى الإنسان من جهة العدد، فالطلاق ينظر فيه من جهتين الأولى من جهة العدد والثانيه من جهة الزمن أما من جهة العدد فلا يجوز أن يطلق الرجل امراته أكثر من ثلاث طلق المرة الأولى وارجعها في العدة ماشي طلق المرة الثانية وارجعها في العدة ماشي طلق المرة الثالثة نقول لا حتى تنكح زوجا غيرك بقصد لإمومة العشر وهذا في نفع كبير وعظم جدا أولا بالنسبة للرجل لأنه يكون يطلق لمرة الثالثة بعد رجع مرة واثنين معناه أنه خلاص تحالة العشر وخلاص لأنها قد تجعل قد يجعل الله سبحانه وتعالى لها ساعة مع رجل أخر وانكرة مع بعض متحشل. تكيف بينهما فإذا وسع الله عليهم وان يتفرقا يغني له كلا اه نعم ممكن تكون المراه مع رجل في غايه من العناد في غايه من الشدة في غايه من كذا او هو نفسه لا يشعر سكن او كذا او المصير تحطت على راسه منهم جوزها وهذا معنى يعني انما الشؤم في ثلاث او إن كان الشؤم ففي ثلاث المراه والدابة والبيت قال ابن القيم يعني لان هناك اعيان تحصل البركه بمخالطتها ممكن انت مثلا لما تزوج امراه المراه لا تاتي بالخير ولا تاتي بالشر بذاتها لكن قد يقدر الله سبحانه وتعالى يوافق ذلك يعني يقدر الله سبحانه وتعالى انواعا من يعني النعم وكذا فتتفاءل والشرح تضغط بهذا او يقدر الله عز وجل عليك بعض المصائب بمخالطة صديق لهذه المرأة فتشاء منها يعني أنت لا أنت عليه فإن وجدت ضيقا باو ضيق من هذا وتعادلت المصائب وكذا خلص غير عتبة إيه ذلك وكذلك الصيار فممكن لو ذهبت هذه المرأة الى غيرك يوافق هذا خيرا لهذا الرجل او هذه الباب بتبعها فتوافق خيرا عند الاخر نعم فأخبر تعالى أن الطلاق أي الذي تحصل به الرجعة مرتان ليتمكن الزوج إن لم يرد المضاره من ارتجاعها ويراجع رأيه في هذه المدة وأما ما فوقها فليس محلا لذلك لأن من زاد على السنتين فإما متجرئ على المحرم أو ليس له رغبة في إنساتها بل قصده المضاره فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته بمعروف أي عشرة حسنة ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم وهذا هو الأرجح وإلا يسرحها ويفارقها بإحسان ومن الإحسان أن لا يأخذ على سراقه لها شيئا من ماله لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء فلهذا قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا حدود الله وهي المخالعة بالمعروف بان كرهت الزوجة زوجها لخلقه أو خلقه أو نقص دينه وخافت ألا تطيع الله فيه فإن خفتم يعني إلى الطلاق لا يكون فيه عوض ولا يجوز للانسان أن يمسك المرأة حتى تفتدي نفسها منه إن كانت امرأة حسنة العشرة وكانت امراه حسنه الخلق وهو يريد ان يطلقها لكن يريد ان يطلق قلت حسنه الله وكذا واختر اي حاجات دي فيحاول الاضرار بها حتى تستلذ نفسها هذا الظلم ولكن يتمسك بالمعروف لا تسرح باحسن واعطيها كل حقوقها والا كنت ظالما قال سبحانه وتعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا هذا الاصل هذا هو الاصل لا يجوز للإنسان أن يأخذ من المرأة شيئا وعاش بالمعروف فإن كرهتمونا فعسى أن تقروا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا وان اردتم استبدال زوجي مكان زوجي وأتيتم إحداهنا قمطارا مهما أتيتم وشربت على نفسك مئة آلف مئتين آلف نصف مليون اعطها. أعطي هذا وشربت على نفسك وأتيتم إحداهنا قنطارا تجلسوا له هي تأخذ نص مليون هتأخذ ثلاث تربيع مليون هتأخذ كذا والله انت شرطت ذلك على نفسك ولا كنت وقتها يعني الأمور دي لا لا وزنها والآن خلاص فلا تأخذون شيء أتأخذونه بوسام وإثما مبينا وكيف تأخذون وقد أضى بعضكم إلى بعض تساوي كم ذي؟ هذه تساوي كم بكم يعني المرأة العزيزة الفرّة؟ ولو ضعف لها الدنيا في يمينها وعلى آ... أن تفقد عفتها بغير طريق شرعي لا يمكن لا يمكن فليأكل لهذا وزن عندك بكم هذه طيب جماعة بقى لقى تلكف صحنين ولا طبئين ولا طقم طب ملمين ولا ملاية مش عارف ايه ولا كنان لا متاخداش فالشي يا راجل طق الله يا رجل الله وقد أعطتك ما لم تعطي أحد طيب هذا والأصل فالأصل الطلاق لا يكون بعوض إنما يكون بإحتاج فإن خذتم أن يقيم حدود الله مرأة كرهت زوجها هي التي كرهت زوجها إما من جهة خلقه أو من جهة خلقه الشخيات خلق يعني مش ان هو مثلا مش عقيبة يعني منظر ولا خلاص يا لم تألف لم تألف لم تشعر براحة معه بحسن يعني معاشرة له بكذا لم تشعر خلاص ليش ما لم تشب اصبحت هي الكاري له هو الآن إما من الخلق هذا رجل سيء الخلق كان ملتحي وكان اخر وكان كذا لكن لما تزوجت به رات الوجه الحقيقي في وجه يكون الكاميرا وفي وجه حقيقي في وجه يطلع بالكاميرا تصوير تصوير حقديات المونتاج وفي وجه حقيقي ودائما الوجه الحقيقي يكون في البيت ولهذا لو جاءت الشهادة من, من إثنين فحسبك بها وشد عليها يديك إذا جاءت من زوجت أو من أبوين لأنه لا يمكن الثاني يتجمل قدام الزوج يعني فتعمل الشيخ على الزوجه وتقعد بقى مثلا مثلا احنا مش عارف ايه وانا اخ وبذاكر الحمد لله عشر ساعات في اليوم فضل الله عز وجل لله يا سلام لو أحباء لو استبيع من تنين جنبه أنت أتعطي لله قيام لله من تنين جنبه أو طلب علمه أنت مفيش فلا يمكن تتجمع لا تظهر تظهر لان لأن الإنسان عموما في بيت ما تجمع لا في منطقه ولا في أسليبه ولا في كلامه ولا في تعاملات ولا حتى في ذيه لهذا, لهذا كثير من منا تظهر حقيقة في البيت. تظهر حقيقته في في البيت. والاعتراض هذه مشاكل كبيرة تحصل حقيقة من جراء هذا الأمر. أننا يعني قد يحصل عندنا انفصال بين ظاهرنا وبين حقيقة أمرنا في التعامل الخلقي. ولهذا جاء عند مسلم. حديث عائشة المسؤولة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال وده بقى مش مع زوجة واحده قاعد يهن فيها وقاعد يعمل هذول الصوة هي على الحجر لوحذن لا ده هذه شهادة من امرأة من كم امرأة بينهن من الغيرة ما لا ما لم يكن في بيت أحد من المسلمين قالت يا بني هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن. فهل زوجتك الآن تسال عن أخلاقياتك تقول كان خلقه القرآن؟ ولا حتى صوره من القرآن؟ ولا حتى ايه من القران للأسف الشديد يعني يحصل للأسف الشديد مشاكل كثيره جدا. ولهذا عايز تعرف مشاكل بيها مثلا لما يحصل حتى نوع فرقة لو أخي مثلا خلاص لم يوفق في هذه الأخت وكدا. أما بيجي الصلاة إيه اللي بيحصل شوف انت بقى أو مع خلاف مثلا دا وهي تدخل قريبها ده بيعمل فيها ويسوي وهي منطاقلة ده بيعمل فيها ويسوي فيها وكذا وكذا زي أخت خلاص حملت من زوجها اتدلعت هو اللي طلع عن بوبة ماشي دي ما ماشي ناتقلة فعلة لكن بقى اي حاجه ايه شل ديال حاضر اعمل ديال حاضر اعمل ديال ماشي خلاص متحركش زوجة حامل فوجئ الاخ لما حصل خلاف بينه مرة فوجئ الاخ رجع من صلاة الجمعة لقى اللي هي ما بتحركش طبق من المكان عشان ما حامل لقى ايبا لقى نط من على السطح صور طبعا سور ده مثلا متر وعشر سنتي او متر وعشر على صفح الجيران ونزل من على السلم الثاني واخدة شنطتها شنطه تمام هدومها لانها غضه كبيره يعني واخدة الشنطه تمام عتلها مظبوط وراحت ركبه مواصل وراحت ايه مروحه بلج ايه اللي خلاك تسرحنا على السوق تسرحنا على السوق وهي مش عايزه تنقل طبق عن طبق هذه مشكله كذلك الاخر قد يفقد يضرب بكل ما اوتي من قوه وقد يطرد اختي تخبر خبرنا أخوها خرجت من الشارع من بيتها ك يعني الكفيفة فوجئت بنفسها في الشارع بثيابها عادي بتاعه البيت لنقاب ولا مش نقاب هجت هتموت من الضرب هتبقى تقول بقى اديني الفيشه طب البس هل تريديني الحجاب؟ هل تريديني الإزداث؟ هجة! متضار! هتموت متضار! طلع في الشارع نهيق عن الطعن قد يصل سألها للطعن في الأعراض يعني أذكر أحد الإخوة كان يأتي من يشتكي مثلا وقيام الليل وصيام المهار النغم اللي احنا عارفينها دي وانا والله شعر قلبي ومش قلبي وكان إلى آخرة إن هذا الاخ لما اختلف مع يعني زوجته طعن في شرفها ويعلم يعلم إنها اخت أخت وكذا لكن من أجل حاجات مزيئة إصال أمانة فعايز هي عندهم إصال أمانة عايز يضيع إصال الأمانة يعني يسقط هذا الأمر يعمل إيه حركات كثيرة جدا تحصل في بيوتنا والأسف الشيء فخلق الإنسان يظهر في البيت فهذه الأخت تزوجت الأخ فلما تزوجت الأخ وجازت حقيقتها على خلاف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله والله لم يكن المعروف للزوجة من قبيل الشرع لكان من قبيل المروءه والرجوله يعني المروءه والرجوله تقتضي ان الانسان يعامل هذه الاسيره تحت يدي المعامله الحاليه لو لم يات الشرع بهذا لكان من قبيل المروءه لأن يا أخي الإنسان إذا أحسن مك بشربة ماء بقيت مدينة له فكيف بقى بشربة الماء وبغلق السوق وبعداد الطعام وبمشاركتك في البيت في تربية الأولاد وبيتحمل أشياء كثيرة جدا ثانية تحمل بس لا تنافع مع هذا عليه لأن بعضنا تفكر كده لا إيوه ما ينفعش كده بقى أنت ما عندكش مرة وما عندكش رجولة وما عندكش لا. لأن هذا الدلع هذا, هذا لا وفين الصباح هي حبيبتك وقرة عينك ولكن تتزوج عليه واحد اثنين ثلاثة فيش إشكال. لا تعرض ان تتكرهني قلب المؤمن يسع كثير يسع طالما في اللاب يسعى كثير يسع اثنين ثلاثة اربعة بلا تعرض دي ما شاف ما شاف ما شاف النبي صلى الله عليه كان يكره حفصه ولا كان يكره ميمونة ولا كان يكره زينب ولا كان يكره عائشة لما عدد عليه وعائشة حب المسئلة لكن هذا لا يتنافع مع كونه صلى الله عليه وسلم حبه غيرها وكله نعم فإن حصل أن الزوجة كرهت خلقا أو خلقا في هذا الأخ في زوجها فحينئذ لا نكلف الزوجة بقى ب حقوق مادية نقول يلا زوجتك والله كارت وانت رجل على دينه وكل حاجة فتدي له حقوقه وماشي ما عايز الجوز ثاني فحين يدين الزوجه تفتدي نفسها من زوجها من زوجها تقول والله انا مش عايزه منك حاجه وجزاك الله خير بس سيدني وخلاص وطلقني وذلك يدل على ان الطلاق بيد الرجل ولو كان الطلاق بيد المراه لما احتاجت الى هذا طلقت نفسها وخلاص لكن الطلاق بيد الايه بيد الرجل لهذا يستحب قال العلماء يستحب أن يلبي الزوج رغبة الزوج من شغل الله؟ كأن أنت مش حاجبك لأي شماعة طبع عودي وكذا لا هي خلاص تقول لأم تفتدي بمساة خذ اللي انت عاوس خد اللي انت عاوس لما جاء في الصحيحي الممرات ثابت بن قيد لما آتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله والله ما يعيبه عليه خلق قانونة دي شوف الكلام الجميل كلام جميل وانصاف عزيز يعني هو يا رسول من جهة الخلق من أعلى الناس خلق ومن جهة الدين كذلك لا أعبوا والله على ديني ولا على خلق ولا كذا ولكن أكره الكفر أكره يعني أن ألا أقوم بحقي فقال صلى الله عليه وسلم أترضين عليه حديقة ترجعين الحديقة لي قال قالت نعم قال خلاص طلقة طلقة وإقبل حديقة طلقة طلقة فانتهت القضية في دقيقتين وده حل كبير للخلافات الزوجية التي تكون من هذا النوع، لكن يحرم يحرم أن تطلب المرأة الخلعة من أجل علاقات محرمه أقامتها مع غير زوجها. هم علاقة مع رجل؟ طيب تطلب الطلاق وتقول خلاص خود اللي أنت عاوز. وهذا الرجل الثاني هذا أتختارك 20 ألف خاصة ألف واطلب الطلاق هذا حرام فأي امراه طلبت الطلاق من غير ما مبأس فحرام عليها رائحة الجنة فدل هذا على أن هذا من الكبائر وأنه حرام نعم لكن الخلع بضوابطه نعم هذا أمر عظيم جدا والخلع هذا بينونة صغرى بمعنى إذا المرأة تلت نفسها بالمال بالمال على عوض ولهذا الفرق بين الطلاق والخلع إيه؟ ان ده فرقة على عوض إن الخلع فرقة والطلاق فرقة بس ده على عوض يعني مقابل مال حينئذ مقابل هذا المال تبين منه بيننا صغره يعني يصبح أمرها بيدها عايزه ترجع له بعد ذلك إذا أرادها ترجع له مش عاوزة مش عاوز بخلاف الطلاق فله عدة نعم الطلاق بين طرفين جرت يعني العدد اللي هو 3 فبين منه والزمن ان يكون الطلاق في طهر لم يجامعه دي. نعم لا هذا هذا في تجريء يعني تجريق اي امراه خلص خلص لا يرجع في الزوج نعم نعم فاين خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة وفي هذا مشروعية الخلي إذا وجدت هذه الحكمة تلك أي ما تقدم من الأحكام الشرعية حدود مع الله معناه إذا لم توجد هذه الحكمة كان حرام على المرأة أن تطلب طلاقها من زوجه لما فيه علة ماشي غير هذا لا تلك أي ما تقدم من الأحكام الشرعية حدود الله أي أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون واي ظلم اعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله والظلم ثلاثة أقسام ظلم العبد فيما بينه وبين الله وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة وحقوق العباد لا يطرف الله منها شيئا والظلم الذي يعني إلا إذا تحلها رجل من صاحبها من وقد أبحوا في ذلك وأحلوا في ذلك إنما حقوق العباد لا يترك الله من أشياء حتى لو دخلت الجيش حتى لو دخلت لا بدك على قنطرة الأول لتحصل التصفيه بينك وبين الناس يعني ما يسقط حق العبد بالتوبة إلا إذا أرجعت الحق اليه واحد غصب أرض من واحد وتاب بقى كما يقول شيخي فجاج هل هذا الذنب يسقط الحق هذا به القيامه لا سيطالب به إلا إذا أرجعت أو استحل فإن أرجعه واستحل فنعم وإلا يبقى معلقا في رقبه نعم والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة نعم يعني الشرك الأكبر هذا لا يغفر إذا مات العبد عليه ولا يدخل تحت المشيئة أما المظالم العادية بغصب بتعد على عرض سب انسان اساء غتابة اغتاب إلى غير ذلك من هذه المظالم أيضا لأن بعض الناس قد يعظم المظالم المادية مثلا لكن يترك المظالم المعنوية من غيبة من نميمة من ذكرك له بما يكره من تسويه سمعته الى اخره هذه مظالم عظيمة جدا وهي ايضا داخلة في العرض داخلة في عرض المسلم فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذه يلقى الله سبحانه وتعالى بها ايضا الا اذا استحلى منين من هذا الشخص فحله في هذا الباب فيبقى يقتص منه يوم القيامه يؤخذ من حسناته ويعطى لاخيه واذا لم يكن عنده حسنات اخذ من سيئات اخيه وهكذا نعم يعني ليست المساله هينه حتى ولو كنت من اهل الجنه حتى ولو كنت من اعبد الناس واطق الناس لكن في رقبتك حقوق للآخرين فلا بد من التخلص لا بد من التخلص منها الحبار. ظلمت مثلا جارك ظلمت مثلا زوجتك ظلمت مثلا أخاك ظلمت أختك في تركه في ميراث في شيء ظلمت لك في عرضه بادر وسارع في استحلاله قبل أن طلق الله سبحانه وتعالى بهذا الذنب معك. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا دناح عليهما أن يتراجع إن ظنّا أن, أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن فأمسكوهن بأعقوب بيعو... يعقوب هذا بقى قرأة يعقوب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 وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم الله أكبر شوف الأحكام بعدين واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه واتقوا الله وعلموا أن الله بكل شيء عليم نعم يقول تعالى فإن طلقها أي الطلقه الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يعني تنقى الثالث فدل هذا على أن الخلع ليس طلاق وليهذا فسر ابن عباس هذا فلجناح عليهم أن يتراجع أن ينظر أن يقيم فيما افتدت به فإن خلفتما أن يقيم حدود الله فلجناح عليهم فيما افتدت به هذا خلع وأن الخلع ليس طلاقا لأن الله ذكر الخلع بعده بعد طلقتين الطلاق مرتين وبعدين فيمسكوا معروفنا وتسريحهم بإحسان ولا يحرم لكم أن تأخذوا مما أدتمون شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود فان خفتم الا ألا يقيم حدود الله فالأجناح عليهما فيما افتدت به هذا الخلع وبعدين فإن طلقها فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجان غير فلو كان الخلع طلاقا لعدة ثالثة يبقى طلقتين والخلع كذا ثلاثة يبقى خلاص يبقى لا محل لقول الله فإن طلق يعني بعد ذلك يعني خلاص حرمت عليه فدل هذا على ان الخلع ليس طلاقا وهذا انتزاع في غايه العمق في غايه العمق يعني مما يستدل به العلماء على ان الخلع ليس طلاقا لان هذه مسألة, خلافية هذه مساله خلافيه على ان الخلع عليه طلاقا الاستدلال بهذه الايه ان الله ذكر الخلعات بين طلقتين في الأول ثم طلق فين بعد ذلك لبقى هذه ثلاث طلقات الطلاق مرتان أدي اثنين فإن طلقها فلا تحل له من بعده اللي التلتبا حتى تنكح زوجا غير أدي التلتب فاعتبر أن الخلع هنا إيه آه فلي يعتبر الخلع طلاقا ولا يعتبر الظهار طلاقا فالظهار ليس طلاقا والخلع ليس طلاقا لكن اختلف العلماء فيما لو كان الخلع بلفظ الطلاق واخذ عوض اه بلفظ الطلاق بقى قال خلاص طلقتك واخذ فلوس مش خلعتك طيب هل يعتبر طلاقا نظرا للفظه ولا يعتبر خلعا نظرا للواقع وغزل العوض هذا خلاف ولكن حتى الذين يقولون يعتبر طلاقا يعني تلقى يقول لكن تبين المرأة منه بهذا برضو مستجرح احكام الطلاق لا تبين المرأة منه بهذا فيكون أمره بيدها نظرا للعور حتى الذين يرون انه ايه ان طلاق نظرا للغضة والذي يترجح انه فرقة تسخن وليس طلاقا طالما أن العوضة بذل فيه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أي نكاحا صحيحا ويطأها لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحا ويدخل فيه العقد وعوضه لك نكاح صحيح مع أنه لازم يكون نكاح صحيح منين جبنا جدنا كلمة إشاطة نكاح صحيح أهلك هو ده مطلق نكاح في الشرع اما الشرع يقول حتى تنكي زوجا غيره يعني لازم نكون نكاح صحيح ونكاح صحيح لهو في والعلماء قالوا بأن النكاح يطلق ويراد به الوط ويطلق ويراد به العقد كل نكاح ورد في القرآن ده فائدة بقى. كل نكاح ورد في القرآن فهو بمعنى العقد إلا هذا الموضع إلا هذا الموضع فيعنى به الوطن, فيعنى به الوطن. يعني كل نكاح في القرآن هيبقى مسحوب على العقد. العقد إلا هذا الموضع حتى تنكح زوجا غيره، مش حتى يعقل عليه. لا حتى يطأ يبعا يعقد ويطأ لقوله صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق ايه عسيلتك ولهذا لو انه عقد عليه وخل بها ثم طلقها ولم يطأها هل تحل أول أم لا لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته كما قال صلى الله عليه وسلم في نكاح صحيح فلا يحل الأول أيضا وطء بحيلة يعني ما تخذ واحد لواحد ما تخذ زوجتي جوزها ليلة وبكره الله عشان يحللها المين لي هذا لا يصح نعم طب ما احنا قلنا من سلطة الكلام ما احنا الخلع لا يحصل قلنا الخلع لا يحصل انما الطلاق هو الذي يحسر الخلع ما يحصل ولا الظهار يحصل نعم اه فارجع بثلاث اذا طلقها ثلاثا وتزوجت الزوجة الليلة ورجعت رجعت بالثلاث نعم لكن لو بانت منهم صغرى منهم صغرى ورجعت ترجع له من اول وجديد ولا يحسب ما مضى خلاف والذي يترجح أنه يحسب ما مضى نعم خلاف بينهل العلم نهاية خلاف بين العلم نعم ولا يفيد ويدخل فيه العقد والوط وهذا بالاتفاق ويتعين أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح ولا يفيد التحليل ولا يفيد وطء السيد لأنه ليس بزوج فإذا تزوجها الثاني راغبا ولا يفيد وطء السيد يعني الأمة لأنه ليس بزوج لأنه ليس بزوج فإذا تزوجها الثاني راغبا ووطئها ثم فارقها وانقضت عدتها فلا دناح عليهما أي على الزوج الأول والزوجة أي يتراجع أي يجدد عقدا جديدا بينهما لاضافه التراجع إليهما فدل على اعتبار التراضي ولكن يشترط في التراجع أي يظن أن يقيم حدود الله بأن يقوم كل منهما بحق صاحبه وذلك إذا ندم على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق وعزم أن يبدلاها بعشرة حسنة فهنا لا جناح عليهما في التراجع ومفهوم الآية الكريمة انهما ان لم يظن ان يقيم حدود الله بان غلب على ظنهما ان الحال السادقة باقية والاشرة السيئة غير زائلة ان عليهما في ذلك جناحا لان جميع الامور ان لم يقم فيها امر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الاقدام عليها نعم دي مسلكية هذه قاعدة مثلكية لأن جميع الأمور إن لم يقم فيها أو يقن فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الاقدام عليه إذا ما إذا هذا الأمر إذا مقدم عليه تجارة بيع شراء سفر، زواج، إذا ما كنتش تقيم أمر الله سبحانه وتعالى فيها وتتقل الله سبحانه وتعالى فيها وتسلك فيها طاعته لا تقدم تعرف لو عرفت هذه القاعدة بتشيل لك إشكالات كتير جد واحد يقول لك مثلا جايلي سفرية برا بس أنا هعمل يعني في مطعم ومطعم فيه خمور وأنا هبقى طبعا مضطر ان انا اعمل تبقى أي... انا لو في من القاعدة مش هستفت مش هستفت اي امر هل الامر ده هتلقين فيه امر الله موضوع بدعيد هتلقين فيه امر الله تتسلق فيه طاعة الله ولا هتقع في معصيها هقع في معصيها خلاص ما تستفتيش انا والله مثلا جاي لي بس انا احلق داني يقول لي تعمل ما خلاص ما تستفتيش اخت مثلا جاي والله زوج وكذا يعني هو ما يصير الحال كويس والاخره بس يعني هو الحقيقة بيقولوا يعني مثلا بيشرب خضرات او كذا ما تستفتيش مثلا يبقى اي امر تقدم عليه اذا كنت لا تصدق ان تقيم امر الله وانت تتقي الله سبحانه وتعالى فيه وتتقع في معاصي يبقى لا يجوز لك الاقدم عليه ابدا وقد يكون امر مباح انا ممكن مثلا اكون واحد مثلا هروح افتح محل ده في سوء سوء في اختلاطه وكذا وانا اعلم من نفسي انني ضعيف ما اقوى على ان انا اغض بصري ولا كذا ولا كذا ما اقوى على هذا طيب افتح محلة السوق هنا ولا مفتح شيء ما تستفتش الشيخ انت استفت نفسك هل هنا هتفقع بفتنة ولا لا نظام النفس فنقع في فتنة مضاعية يبقى ما تروش مش ما تقوليش بقى هو يعني هو التجارة الداخل حرام يعني هو التجارة حرام حدش حرم تجارة لكن احنا متكلم انت نفسك الان بهذا بهذا ستسلك مسلك الصلاح ولا لا لا نقشر فيه ما خالص ما تروحش هذه قاعده مسلكيه عظيمه جدا جدا شيخ خذها هنا من ايه من قول الله سبحانه وتعالى ولا جنوح عليهم اي يتراجع ان ظن ان يقيم حدود الله اذا انتم ظننتم يعني نزمت على اللفات وكذا ولدها حاجة دي لو كنا اخطأنا كذا كذا ماشي لكن هي رجعها وهي ترجع له تاني على القديم يبقى بلاش وده يا اخوان ليس في البينون الكبرى بس بل حتى في البينون الصغرى يعني في البيانونة الصغرى بعد ما يحصل بعد ما تمر العدة هل يرجع ولا ما يرجعش هل يترجع له ولا لا إن ظنت أنها سيصح أبوها معه وستكون الحياة طيبة يتراجع وإلا فلا كذلك في الخلع بعد الخلع حاب يرجعها برضو نعم وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور خصوصا الولايات الصغار والكبار أن ينظر في نفسه فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أحجم شوف الكلام الجميل ده بقى يعني زبد الشيخ سعد رحمه الله تعالى ده زبده شوف كلام جميل كذلك الولايات الطغيرة تبقى مدير جالك مثلا ترئية على خيارة يعني تبقى مثلا مدير كذا أو كذا أنت شايف من ان بعض الناس ونحن كلنا أعلم بنا يعني الواحد أعلمه بنفسه في واحد عارف أنه أول ما يتصدر مدير كذا هيتغير نفسه يبقى بلاش يعتذر عنه يعتذر عنه في واحد برضه يعرف ضعف نفسه أنا هبقى مثلا مسؤول ماجزي يعني تحفي إيدي فلوس كتير وفتن من جهه المال وأنا عارف ضعف نفسي من جهه المال خلاص مقبلش مقبلش طيب ينفعون مثلا طيب أنا هاخد وأحاول يمكن ربنا يعني أنا أضرب نفسي تتعين مدير تاخذ كده واحد مثلا يرشح نفسه عضو مجلس الشاعر مثلا يعني انت عارف نفسك ان انت مش فتقدر تقوم بهذه المهمه ولا تشوف مصالح الناس ولا كذا ولا كده انت عارف ان انت ما تنزل فتدار على مصطحك انت باس مثلا يبقى اي ولاية كانت كبيرة او صغيرة لا يقدم علي الانسان اذا رأى في نفسه عدم الاهليه عدم الأهلية في ذلك وعلى هذا بقى القسم طب ادرس انا دلوقتي مثلا طب اطلع قناه فضائيه واخد بالك انت هضرب نفسك اضرب نفسك انت عارف نفسك ضعيفه واول ما تحطك قدام الكاميرا هتنسى نفسك يبقى ما مطلعش ما ولازم بقى تشد لياقه وتبقى انت بيت شيخ كبير اول ما ما تعرفش ان قدام الكاميرا دي كل منهاه ودب يعني ليست لا اثار على علم مش كل بقى لواحد حطه قدام الشيخ بقى الشيخ الإمام لا فهو ظن نفسك مثلا وعارف إنه نفسه ضعيفا إذا لا يقدم على هذا الأمر ولهذا لا تستفت الشيخ فيها لكن إذا كنت تعلم أنك إن شاء الله على طغر وأنك مؤهل لهذا وأن هذا لا به قلبك بإذن ليه تبارك وتعالى يبقى لا توسوك لا توسوك لأنه لا شك إنه صدق هذا المجال واستغلال القنوات الدعوية التي تفتح وتوسع في قضاعه هذا من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بالحجه والبيان لا اخر في فرق بين الوسوسه وفرق بين العلم بحال فعلا انا مجرب نفسي انا مجرب نفسي يوم حاطين مثلا رئيس مجلس اداره تغير خلقي امال بقى ما مثلا مسؤول كذا او نعم ولما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة قال وتلك حدود الله أي شرائعه التي حددها وبينها ووضحها يبينها لقوم يعلمون لأنهم هم المنتفعون بها النافعون لغيرهم وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى لأن الله تعالى جعل تدينه لحدوده خاصا بهم وأنهم المقصودون بذلك وفيه أن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه بها الله أكبر نعم ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء أي طلاقا رجعيا بواحدة او اسنتين فبلغنا اجلهن اي قاربنا انقضاء عدتهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف اي اما ان تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن او تتركوهن بلا رجعة ولا اضرار ولهذا قال ولا تمسكوهن ضرارا أي مضارة بهن لتعتدوا في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام فالحلال الإنساك بالمعروف والحرام المضاره ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار ولا تتخذ آيات الله هزوا لما بين تعالى حدوده غاية التبيين وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتها لأنه تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالحق والصدق والجد نهى عن اتخاذها هزوا أي لعبا بها وهي التجرؤ عليها وعدم الانتسال لواجدها مثل استعمال المضارة في الانساج او الفراق او كثرة الطلاق او جمع الثلاث والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفطا به وسعيا في مصلحته نعم فما فمن اتخاذ ايات الاية غزوا ان يتعدى الانسان الطلاق الصيني للطلاق البدعي فلو طلق في حيض هذا من اتخاذ آية الله هزوان انطلق ثلاثا قال انت طالق طالق طالق هذا من اتخاذ ايات الله هزوان انت طالق بثلاثه انت طالق شفع وملك حنيفه هذا كله من اتخاذ ايات الله هزوان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يلعب بكتاب الله وانا بين أظهركم نعم اتخاذ المرة في احضر اول مرة اي دايما احنا كده بناشي جماعنا الحضرها اول مرة دون يعني عزين ايه كل حاجة مرة نعم. معا طب اكف فنقول من العابة بالكتاب الله سبحانه وتعالى وبالانتخاذ يأتي له هزوا ان الانسان يتعدى حدود الله عز وجل فالذي يطلق اللي بيقول انت طالق ملك ابو حنيفه أنت طالق لا يحلك شيخ ولا يحرامك شيخ هذا يلعب بكتاب الله سبحانه وتعالى وليقول أنت طالق عدد نجوم السماء طيب نجوم السماء بقى رب لك إذا رجعت لك على قول إيه البعض من أهل العلم هذا كل من التلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى ولكن أراد أن يطلق فمرة وحدة أنت طالق نعم واذكرون يا الله عليكم عموما باللسان حمدا وثناء وبالقلب اعترافا وإقرارا وبالأركان بصرفها في طاعة الله الله أكبر. نعم. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي السنة الذين بين لكم بهما طرق الخير ورغبكم فيها وطرق الشر وحذركم إياها وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة فالكتاب فيه الحكم والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه و... شو الكلام الجميل فكتاب الله فيه الحكم والحكمة لكن هذه الحكمة قد تكون معلومة وقد تكون تعبدي لا نعلمها. نعم فالكتاب فيه الحكم والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه وكل المعنيين صحيح ولهذا قال يعظكم به أي بما أنزل عليكم وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة لأن الموعظه ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو, أو الترهيب فالحكم به يزول الجهل والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة واتقوا الله في جميع أموركم واعلموا أن الله بكل شيء عليم فلهذا بين لكم هذه الأحكام التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان فلله الحمد والمنة ولهذا لا تتغير هذه الأحكام بتغير الأزمان يعني مثلاً زمان كانت الطلاق مرتان يراجع رجم وطبعاً المرة سين لا النهاردة لا الناس رقدينها وتأه نضرب الثلاثة في اثنين لحال الناس ما نفاحش أتغير دي الأحكام لأن الشريعة صريحة لكل زمان ومكان في أمريكا أنت مطالب بتطبيق الشريعة في فرنسا أنت مطالب بطر بتطبيق... في جنوب أفريقيا أنت مطالب بتطبيق الشريعة أنت راكب الطيارة مطالب بالشريعة في البحر مطالب بالشريعة العصر هذا مطالب بالشريعة بعد ذلك ب بمئة سنة بالشريعة فالشريعة صريحة لكل زمان ومكان ولهذا من أنواع الردة أن يظن شخص أن الشريعة لا تستوعب أحوال الناس في زمان ما أو في مكان ما وانها قاطرة عن هذا فمن ظن أنه يستغنى عن الشريعة في زمن معين أو في مكان معين فإنه يكون قد اغتد ارتد. اغتد لأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ولهذا من الفاظ الدرجة على عرسلتنا مثلا أو على ألسنة بعض الأباء مع ابنه او بعض العوام مع الإخوة مثلا مستقيمين لكن عمي ده كان زمان كان زمان أيام النبي مثل أيامنا دلوقتي نزلت عيش زمان وإحنا في زمان ثاني لا الشريعة صالحة لزمان النبي وصالحة لزماننا الآن عصر الصاروخ والطائرة عصر الدابة الشريعة تستوعب كل هذا نعم وإذا طلقتم النساء فبلون أجرهن فلا تعبلهن أن ينشحن أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها أن يمنعها من التزوج به حنق عليه وغضبه واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول يعني نعم هذا خطاب لأولياء أنت يا رجل ابنتك طلقت الطلقه الأولى ثم مرت العد بنت منه واصبح أمرها إليك فأراد زوجها أن يرجعها اراد رجل هذا يرجعها مرة ثانية وهي ترغب أن ترجع إليه وهو يرغب فيها فلا تقف أنت حائلا أن تقول لا لا معتم ترجع له حنقا عليه شوف الضوابط حنقا عليه مثلا انتقاما لنفسك خلاف شخصي هذا لا يجوز لكن لو كان الولي يرى ان المصلحه أنها لا ترجع اليه مصلحه شرعيه ان عنده الراجل متهاون ب الزوجيه ان ده راجل مش متحمل مسؤوليه ان ده راجل كذا كذا كذا كده فهيبقى ليس حراما انما يبقى ايه الحرام على الاولياء حرام على الاولياء ان يمنعوا رجوع بناتهن الى ازواجهن اذا أراد اراد الرجوع وليس هناك مانع شرعي يبقى لا يجوز الانسان والله بنتك عايزه ترجع لهذا الرجل بعد ما طلعت من عدتها عايزه ترجع والراجل ده رجل مثلا صالح بس غلطه وكده رجعها ما تركبش راسك رجع بنتك رجع اختك رجع من انت ولي الله لكن لو في مصلحة شرعية خلاص وفيش اشكال نعم. وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من العضل ذلك ازكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم تزويجه كما هو عادة المترفعين المتكبرين فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم مريد لها قادر عليها ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل، ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. فدل هذا على أن الولي من شروط صحة النكاح وأن النكاح بلا ولي نكاح بعض والدليل على اعتبار الولي، لو ما كان الولي معتبراً. خلاص المراه عايزه ترجع لزوجها ما الذي يمنعها الولي غير معترض خلاص ترجع ترجع له اللي بيقول مثلا المراه السيب ممكن تتزوج بلا ولي طيب الان هذه المراه صارت سيبه ولسه بكر اصلاح السيب المراه الان اذا تلقى زوجها ومرت العده المراه سيب ولا بكر سيب يعني لو عايزه ترجع على هذا القول ترجع براحتك تتزوج هذا الرجل بدون رجوع الولي لو كان هذا الامر صحيحا فما معنى قول الله تبارك وتعالى فمخاطبا الاولياء واذا طلقتهم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن يعني لا تظلموهن فلا تعذبوهن اي نحن نزوجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف عايز ترجع لزوجها اوعى اوعى يا, اوعى بها يا تمنعها عايز ترجع بزوجها ماشي اعينها على ذلك ورجعها فلو كان ممكن المراه تجوز نفسها كان واثق الولي او موافجي ليس لرأيه ايه اعتبارهم لكن هذا اكبر دليل على او اوضح دليل على ان السيبة كالبكر لا بد من ولي انتباهتم يا اخواننا لهذا الوجه انتباهتم لهذا الوجه هذا الوجه مهم جدا لو كانت ممكن المراه السيبة تجوز نفسها كان ما كانش شرط جعل عايز ترجع بجوز ترجع بزوج لكن الله خاطب الأولياء سيبوا سيبوا الزوجة دي ترجع لزوجها سيبوه ليه تمنعوها؟ وكان التوجيه والوعظ لمن للولي فدل هذا على اعتبار الولي في النكاح سواء كانت المرأة بكرا او كانت المرأة سيئة ويدل على هذا ايضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أي امرأة لم يفرق النبي بمجرد اي يوم امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحه ايه باطل امال جات مسألة السيب دي منين جات مسألة السيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم والايم احق بنفسها آه الايم ديها دي المرأة دي السيب احق بنفسها فقال لك بس يبقى دي المرأة حق بنفسها لكن لا لازم نفهم الحديث الفضاء الى الحديث الاخرى والايات معنى الايم حق بنفسها يعني الولي ما يدارش يجبرها الجواز ولا يقدر يزوجها بدون رجوع إليه ولا يقدر يقول انها سكت سكت موافقة لازم الايم تقول عوزاه عوزاه فيش حاجة اسمها الآن خجل السير ما عندهاش خجل اه مكسوبة من ايه انت جربت الرجال وعرف الرجال مكسوبة من ايه لازم تقولي عوزاه ولا مش عوزاه لكن البكر ممكن اه أبايا أولا أنت جايلك عريس إيه رايك فيه هتخص في الأرض وإيه في حمر زمان <تصفيق> لكن النهاردة بتجيبه على إيدها أيها خليكم حفظين كده النهاردة بتجيبه على إيدها بل كمان يمكن النهاردة بتجيب ابنها ابنها على إيدها لابوها وقد زوجت نفسها بنفسها وبقى في أولاد وهي يحطوا الاب قدام الامر الواقع زي لغة المسلسلات النهاردة عايزين نحط الاب قدام الايه الامر الواقع الواقع عشان يطب ساكت يموت فيه طيب نكتفي بهذا القدر